وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أُضِر كيف ضرَبوا لك الأمثال فضل فضل فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ بَارَكَ الَّذِي إِشْأَ أَجَعَلَ لَك خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَكَ قُصُورًا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 قل أذلك خير أم جنة الخلد التي أعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين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 السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن ولكن متعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبواكم بما تقولون فما تستطيعون صرفه ولا نصره وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقه عذاباً كَبِيراً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 وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة لولا أنزل علينا الملائكة أونا ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتو وكبرا يوم يرون الملائكة لابشرا يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون حجر محجور وقد إمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء مثو أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرّ خير مستقرّ وأحسن ما قيل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تزيلا.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 يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضللني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فَقُلْنَا اذهبوا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمّرناهم تدميرا وقوم نوح لمّا كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعددنا للظالمين عذابًا أليمًا وعادو وثمود وأصحاب الرس وقرون بين ذلك كثيرا وكل ضربنا له الأمثال وكل تبرنا تتبيرا.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 ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا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 لنحي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فعبى أكثر الناس إلا كفورا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 وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخ وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل له مسجد للرحمن قالوا ومن الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرًا منيرًا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفتًا لمن أراد أن يذكر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 وماتى بوعمل صالحا فإنّه يتوب إلى الله متى بَالَذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُو بِالْلَّغْوِ مَرُو كِرَامًا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخرعوا عليها صموا وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما